أحد المزارعين يقول عندي منحل فهل ما يرزقنا الله من عسله عليه زكاة أم نتصدق بما يسر الله لنا به معلوم أن عسل النحل من نعم الله على عباده قال تعالى فيه شفاء للناس أما الزكاة فيه فقد جاء في تفسير القرطبي أن الإمام مالكا وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا زكاة فيه وإن كان مطعوما مقتاتا واختلف فيه قول الشافعي ففي القديم أن فيه زكاة وفي الجديد قطع بانه لا زكاة فيه وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيه قليله وكثيره لأن النصاب عنده ليس بشر وقال محمد بن الحسن لا شيء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا أو رطلا عراقيا وقال أبو يوسف في كل عشرة أزقاق زق متمسكا بما رواه الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزقاق زق قال أبو عيسى في إسناده ما قال ولا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في عسل شيء هذا ما جاء في تفسير قرطبي فالخلاصة أن جمهور العلماء لا يوجبون الزكاة في عسل النحل. لعدم وجود الدليل الصحيح قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور والذي قال بالزكاة فيه أحمد وأهل الرأي وهم أبو حنيفة وأصحابه على خلاف في نصابه وفي مقدار الزكاة وإذا لم تجب الزكاة فيه على رأي الجمهور فصدقة التطوع مندوبه والله اعلم